والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون فَسُبِّحِ الْآيَاتِ قَوْمِي يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا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 كِتَابٌ مِّن رَّبِّكَ وَلَا يَقَومُ لَنَا إِلَّا مَا حَكَمْتَ عَلَيْهِ وَلَا تَجِدُ لِقَوْمٍ مِّنْهُمْ إِلَّا ضَلَالَةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ رب وُبَلِّغُكُمْ مَثَافَاتِ رَبِّي وَأُنْصِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أُبَلِّغُكُمْ مَثَافَاتِ رَبِّي وَأُنْصِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَاجِبٌ تُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذكر من على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فراجرتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا اكذبوا فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا انهم كانوا قوما عنيد والى عاد اقاهم هودا والى عاد اقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الا يا قوم يا هود تَقُولَ أَنَّكَ تَقُولُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ الْمَلَأُ الذين